سُبْحَانَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا فِلاَ نَذْنُبُنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا Raiman bil qistat, la ilaaha illahu wal aziz al hakeem. Inna dina عند الله al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 فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع عنه وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاو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 ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معردون ذلك بأنهم قالوا لن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 كسبت وهم لا يظلمون قُل إِلَّا هُمْ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَزْعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِن Maka Allah Kuni Shayir Qadir. Turun Jelalah Finahar, dan turun Nihar Finahir. Dan turun Jelalah Finahar, dan turun Nihar Finahir. Dan turun Jelalah